يا قَوْمِ نَأْصُرُنِي من, مِنَ اللَّهِ إِن طَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَذَلَ إِنَّ اللَّهَ وَلَا أَعْلَمُ غَيْبَ وَلَا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 قِسِهِم انني اذا لمن الظان قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم